لآن القرآن ا م و س ل ل ه النابلسي ع ا ل م ي ل ل ه م ا م للعلوم الاسلاميه ك نعبد إ ت ي ل ل ا م صراط البديلان أنت o h Thank、mm -hmm. you.、Uh